بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين. إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبص من دابة آية لقوم يوقنون. وفي خلقكم وما يبص من زابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها واختلاف الليل والنهار وما زَدَّ مَوْهُ مِنَ السَّمَاءِ الرِّزْمَ فَأَحْيَاهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَاهِ الْأَرْضَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته ويل لكل افاكه أثيم, أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها يسمع فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. وإذا علّم من آياتنا شيئاً اتخذوا هزوا. وإذا علّم من آياتنا شيئاً اتخذوا هزوا. لهم ما مهين. أولئك له حذاهم مجين من ورائهم جهنم من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولا يغني كذبوا شيئا ولا متخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من الوجز أليم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من اللَّهُ أليم الله الذي زخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم الله الذي تخر لكم البحر لتجري أن تلق فيه أمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وتخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وتخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كل الذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله يجزي قوما بما كانوا يكسبون قل الذين هم يرضون الذين لا يرجون أيام الله يجعل قوما بما كانوا يكسبون. من عمى صالحا فلنفسه. من عمى صالحا فلنفسه. ومن أساء فعليها ثم. إلى ربكم ترجعون ومن أساعد عليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ولقد آتينا والحكمة ونه ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناه بينات من الأم وآتينا فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم يا ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعه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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِنَّهُمْ لَمِنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَنَمَاءُ شَيْءٍ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ وَاللَّهُ ولي الْمُتَّقِينَ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دُرَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دُرَاءً ياهم وملائكتهم ساء ما يحكون ساء ما وخلق الله السماوات والأرض بالحصن ولتجزاء كل نفس بما كتبت وهم لا يظلمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كذبت وهم لا يظلمون أفرأيت من استقب إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمع فَأَيْسَ مَنْ اسْتَخَذَ إلَهَهُ هَوَى وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَقَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاءً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْضِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَخَتَمَ عَلَى تَمْهِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَئِسْ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا كَالضَّالِّينَ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ما نحيه وما يبلهنا إلا ذهب وما لهم بذلك من علم وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات ما كَانَ حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وإذا عليهم آياتنا قَالَ لَهُ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَرِيبَكِ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ما يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض والله ملك السماوات والأرض. ويوم تقوم الساعة يومئي يخسر المبطلون. ويوم تقوم الساعة يومئي يخسر المبطلون. وترى كل أمم جاسية. كل أمم جاسية. أمة تدعى إلى كتابها كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينصف عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ وَإِذَا ما, مَا السَّاعَةُ قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيفنين قلتم ما ندري ما إن إلا وما نحن وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا عَمِنُ وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْلِفُونَ وَبَدَأَ لهم سيئات مَا عَمِنُ وَحَقَّ بِهِمْ ما كانوا وقيل اليوم ننشاكم كما نديتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين اليوم ننشاكم كما لقاء يومكم هذا ومأواكم وما لكم ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. ذلك وغرتكم الحياة الدنيا. فاليوم لا, فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وله الكبرياء في السماوات والأرض. وله الكبرياء في السماوات وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم.